وبئس المهاد، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكوا أولو الألباب، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق،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 وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أو يروا أن نأتي الأرض نقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب